ثمّ قلّقتمهن مِن قبل أن تمسرونه فمالكم عليهن من عدّ فمالكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتيعوهن وسرزحوهن سراحاً جميلة يا لك أزواجك اللاتي آتين أجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إغو وهبت نفسها للنبي